وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذِعُجُبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَنَّا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ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 الكبير المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل والشاربن بنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله يغير ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوء انسلام رد له وما لهم من دونهم من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الصقال ويصب حلا ويرسل الصواعق فيصيم بي وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ الْوُفَا وَمَا هُوَ بِدَالِّ ذِهِي وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي الضَّلَالِ وَلِ يَشْرُدُونَ فِي السَّلَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه ام جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزلا من السماء ماء فسالَت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبد اللهب ومما ينقذون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فام الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فينكت في الارض كذلك يضرب يرد الله الامثال للذين استجابوا لربهم حسنا والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثلهم معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومؤاهم جهنم ومؤاهم جهنم وبئس سانها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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعمانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنة وَاَذِينِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ وَلَنْ صَلَحَ مِنْ اَذْوَاجِهِمْ مَذَلِّيَاتِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اَذْ نَارٌ فَنِعْمَ عُذْبَ الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنطِقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَطَّعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلَّى وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُ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 سَيُرَتَّبُ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَضَارُّ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إن الله لا يخلف الميعاد وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَسَمَّنْهُ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَتُلْسَمُوهُمْ أَم تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِنْ الْقَوْلِ ان بِظَاهِرٍ مِنَ القَوْلِ بَل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ صَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَالٍ مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكريم چایناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه والانما املت ان نعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب وكذلك انزلناه فكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي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 وَقَالَ مَكَرَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكَفَّارُ مَنْ عُقِبَ الدَّارُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُغْسَلًا الْكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ